وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُدُّ مِنَ الأحزاب.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 و عقاب وما يضر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجل لنا Cedak Allahü Alâzim. Ağzı bıllahi min Şeytanı اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق طير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب يدخلوا على دوف دف فزعا منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط بهدنا الى سواء الصراط إِنَّ هَذَا أَخِيلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ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 بَهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرَ لَهُ, ذلك وإن له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 İnnallezine yazillûne an sebeylillâhi lehum azaabun şedîdun bima nesu yewmal hisâb.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 ك رأول الألباب، ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَبْنَى إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابًا قَالَ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي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 İne derab behuen nies sei yaşen yutanu binus bir ve Ürkul biricilik Hede teselüm ve şramı. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ İnnehu avab. Vâzker âbâdına İbrahim ve İspahîq ve Yaqubûl el-aydî ve el-âbîsar.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 جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعَيْنًا دَخِرَةً طرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من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 İnnehum salun nahr, قالو بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتمه لنا فبيس القرار بَنَ مَن قَدَّمَ لَنَا هذا عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نعدهم مِنَ الْأَشْرَارِ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 إِنْ حَإِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين الا انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم Ağzı Billahi Şeytan'ı Rijim. Bismillahi R Rahman R Rahim. "Dedir. "Fakat Hak ve Hak, "Dedir. "Dedir. "Dedir. "Dedir. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين ولا تعلم بعد حين